وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون إن هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وجعل له السمع والبصر والفؤاد وسواه فجعله في أحسن تقويم هذا الإنسان لا يستقيم له حال الصحة وحال استقامة الذات فقد تعتريه الأمراض والأسقام والرزايا وسائر المصائب التي تحل بجسمه أو بنفسه فتكون عائقه له عن ممارسة حياته ممارسة طبيعية وفي مقدمة الممارسة عبادة الله تبارك وتعالى فإن أهم ما يبحث عنه الإنسان من صحته وقوته أن تكون متوفرة سعيدا بها ليسعد بعبادة الله تبارك وتعالى ولذلك جاءت الوصية في الأحاديث النبوية باستغلال الصحة قبل المرض وجاءت الإشارة إلى المرض والشفاء في كتاب الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل واذا مرضت فهو يشفين وقال عز وجل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره فاشاره القران الى الصحه وإلى الشفاء وكذلك اشاره الاحاديث النبويه الكثيره التي سياتي بعضها في هذه الخطبة فاهتمام الشارع واهتمام الكتاب والسنة بذكر الصحة والشفاء بذكر السقم والمرض مما يدل على أن الله عز وجل يهتم بمرض عبده الذي يألم به ويتوجع به ويعاني مشقة في صحته إذ أن ذلك يعيقه عن عبادة الله وذلك أيضا يجعله كئيبا حزينا تذهب أو يذهب نشاطه أو يقل وتنهار قواه ويفتر عطاؤه في المجتمع فان ذلك كله من آفات الأمراض ومن آثار الأمراض في بني الإنسان لذلك شرع الله عز وجل ورسوله التداوي ورغب في التداوي الذي هو السبيل إلى طرد الأمراض وإزالة الأضرار التي تلحق بدن الانسان ونفسه فشرع الله عز وجل الدواء فقد ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري سحر في مشط ومشاطه وفي جف طلع ذكر من النخل سحره يهودي يسمى لبيذ بن الأعصام وجعل سحره في بئر لبني زريق في شمال المدينة وعاف الله هذا النبي الكريم وأزال عنه عنه الضر كشف عنه الضر وحوله عنه وبرأه الله عز وجل مما فعله به هذا اليهودي الماكر الآثم وفي ذلك من الفقه أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي شهرا وهو مريض بالسحر ولأن السحر هو مرض من الأمراض وضر من الأضرار وسقم من الأسقام فبقي عليه الصلاة والسلام محتسبا شهرا كاملا لم يلتمس دواء ولا علاجا وبعد شهر عافاه الله عز وجل من ضره فجاء الملكان فأزال ما به من ضر بعدما دلاه على مكان السحر والحديث في صحيح البخاري فمشروعية التداوي دل عليها الكتاب كما في قوله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومن السنة مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواءا ما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواءا وخرج البخاري أيضا عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكل دواء داء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل أخرجه مسلم وأخرج الشيخ الحاكم وقال الصحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي وقال الشوكان حسن الإسناد حديث أبي خزامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها أرأيت رقى جمع رقية الرقية هي ما يعمل للمريض لأجل طلب الشفاء فهي التعاويذ الشرعية والأذكار النبوية وجميع ما يتحصن به المسلم مما شرعه الله عز وجل من قراءة كتابه وبعض ايات في كتابه وما شرعه من الأدعية النبوية وسائر ما يشرع التداوي به إذا لم يكن فيه محظور شرعي قال أرأيت يا رسول الله رقا نسترقيها أي نتداوى بها من أمراضنا وأسقامنا ودواء نتداوى به دواء نتداوى به نلتمس به الدواء ودفع الأضرار عن أجسامنا وتقاه وتقاتل نتقيها أي نضع بعض الأشياء التي تقينا من المرض أو تبعد عنا المرض قال أبو خزامة هذه التي ذكرت لك يا رسول الله هل ترد من قدر الله شيئا؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ والصحابي يفهم ان الامراض اذا حلت بالاجسام فقد تكون قدرا محتوما لا ينبغي مصارعته ولا مواجهته ولا مقاومته ويجب التسليم له هكذا فهم الصحابي قال هل ترد من قدر الله شيئا أي هل يجب الكف عن التداوي ام هي فعلا يحل القضاء والقدر بالإنسان من المرض وهي ترد من هذا القدر شيئا فقال عليه الصلاة والسلام هي من قدر الله الأمراض والأضرار التي تلحق الإنسان هي من قدر الله جعلها الله عز وجل من أقداره التي قدرها على الإنسان فما يوجد في الكون من حركة ولا موجود ولا هبة نسمة ما من شيء إلا وهو بقضاء وقدر لا يخرج عن تصرف الخالق شيء مما في الكون فالله عز وجل المتصرف في الكون بما فيه قال هي من قدر الله فدل ذلك على مشروعية التداوي ومن ذلك أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم. لما كان عليه الصلاة والسلام مريضاً وكان مسحورا فإن جبريل رقاه لما كان مريضاً صلى الله عليه وسلم وكما ثبت أيضاً في جماعة الصحابة الذين مروا على لديغ واللديغ تسميه العرب سليما تفاؤلاً بسلامته من المرض ورجاء سلامته من الضرر الذي حل به فقد استرقاهم حي من أحياء العرب ليسوا من أهل الإسلام ورقاهم الصحابة واخذوا على ذلك أجرا فقال لهم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فقدموا الرقية الشرعية والدواء الشرعي لهذا السيد في قومه وهو غير مسلم واخذوا على الرقيه أجراً ومقابلاً وقال عليه الصلاة والسلام ان حق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله لأنهم قرأوا على الذي أو اللسيع الذي لسعته عقرب قرأوا عليه سوره الفاتحة الكافية الشافية فشفاه الله عز وجل بقراءه هؤلاء الصحابة عليه وقال عليه الصلاة والسلام اضربوا لي معكم بسهم استوهب منهم عليه الصلاة والسلام ما أخذوه من ذاك المريض وأن ذلك جائز ويجوز أن يستوهب هو عليه الصلاة والسلام مما منح الصحابة من مقابل علاج ذاك اللسيع أو اللذيغ إذن هذه الأحاديث وغيرها الذي سيأتي في أبواب الرقى ما يدل على مشروعية التداوي فالمشروعية دل عليها الكتاب والسنة والمشروعية أيضا هي ميل البشر وفطرة البشر وطبيعة البشر أنه يميل إلى كشف الأضرار عن نفسه بما يمتلك من سؤال الله وبما يمتلك من الأدعية المشروعة والأدوية المحسوسة المشروعة التي يصفها الأطباء ذو الاختصاص وقد قال أيوب ربما مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فلجا إلى الله عز وجل سائلا كشف الضر قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لم يقل أيوب عليه السلام اللهم اكشف عني ضري قال مسني الضر فشكا إلى الله عز وجل ضره ولم يسأل كشف الضر ولذلك قال أهل العلم ما هو الأفضل السؤال أو الذكر فقال جماعة الذكر أفضل من الدعاء ذكر الله أفضل من سؤاله والدليل على ذلك القرآن الكريم مسني الضر وانت أرحم الراحمين ولم يقول يا ربي اكشف عني ضري وقال ذنون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نفس الشيء لم يسأل بل طرح على الخالق الرؤوف الرحيم ما هو فيه من ضر ومن ظلمات بطن الحوت فالتقمه الحوت وهو مليم قال أهل العلم لأن عرضت على الخالق ضرك من غير سؤال فأنت ذاكر لله والذاكر لله أفضل من السائل واحتج في ذلك بحديث حسن الإسناد وهو قوله عليه الصلاة والسلام من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين هذا الذي أعطاه الله عز وجل أفضل مما يعطي السائلين من هو رجل شغله الذكر عن السؤال من شغله ذكري عن مسالتي أي عن سؤالي ودعائي مع أن الدعاء مشروع ومأمور به ولكن الذكر مقدم عند أهل التحقيق على السؤال وفي ذلك تفصيل معلوم في كتب شروح الحديث لا اطيل في ذكره وانما مشروعيه التداوي ومس طلب الدعاء ومشروعيه اللجوء الى الله عز وجل وذكره عسى ان يكشف ضر المتضرر فاذا قد ثبت ان التداوي مشروع فما هو التداوي المشروع ما هي كيفيه الدوا... التداوي المشروع لقد دلت الاحاديث النبويه الصحيحه على ان الرقيه ان الرقيه هي باب من ابواب التداوي كما ان التماس الدواء المحسوس والتماس الاعشاب وسائر ما يصفه الاطباء المختصون فان الله عز وجل شرعه وقد تقدم في الاحاديث ما انزل الله داء الا انزل له دواء فدواءه قد يكون ذكرا لله قد يكون سؤالا لله قد يكون دعاء قد يكون اذكاراً تتلا قد تكون تعاويذ شرعيه قد تكون ادويه حسيه او ادويه حسيه يزاولها الانسان ويصفه الاطباء له لاجل ان يتخلص من ضره ونبدأ بالرقيه الشرعيه لان مجال الرؤيه الرقيه هو مجال واسع ومجال تحصل فيه بعض الانحرافات وبعض الجهالات وبعض الافتراءات على الله ورسوله فالناس فيه بين المجاف والمغالي أو الجافي والمغالي رجل لا يستخدم الرقية اطلاقا يعتمد على طب الطبيب وأدوية الطبيب ولا يلجأ إلى الرقية الشرعية هذا منحسر مقصر ورجل آخر يعتمد على الرقية وحدها ولا يلتمس العلاج ولا يلتمس دواء الطبيب وقد دلت الأدلة على أن الأمرين معا مشروع فكلاهما مشروع ونبدأ بالرقيه فما المقصود بالرقيه عند العلماء الرقيه هي العوذة أو التعاويذ أو ما يقدم للإنسان من أدعية وأذكار وسائر ما يقرا عليه من القرآن لأجل, لأجل دفع ضر أصابه لأجل دفع مرض مرض به فنقرأ عليه القرآن ونقرأ عليه التعاويذ النبويه وسائر ما هو مأثور فإن دلنا الشارع على أمر آخر فهو رقية ايضا كما جاء في المعي في العائل مع الذي عين أو صار معينا أو صار قد أصابته العين أو النظرة كما ورد في بعض كلام العلماء فتصيبه العين فله دواء يسمى الاستغسال فهي رقية لأن الاستغسال بالماء يكون معه التلاوة والذكر وسائر ما شرع الله عز وجل ورسوله الرقية هي التي تقدم للمريض دفعا لضره وقد وردت فيها احاديث كثيره وجماعه او طائفه من هذه الاحاديث خرجها البخاري ومسلم وبعضها في غير البخاري ومسلم فمن ذلك حديث عوف بن مالك الاشجع رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهليه فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ هذا الصحابي يروي لنا أن الرقيه كانت معروفة عند أهل الجاهلية قبل الإسلام فلما جاء الإسلام يسألون عن تصرفاتهم وأعمالهم في الرقيه هل هي مشروعة أو غير مشروعة وهذا شأن الصحابة وشأن الباحثين عن دينهم لا يأتون أمرا أو يذرونه إلا بسؤال الشارع قال تلك الرقى التي كنا نرقي بها في الجاهلية يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى أو بالرقية ما لم يكن فيه شرك فيعرض أو تعرض الرقية وهذا الشرط فيها تعرض على العالم وتعرض على اهل الشام لأجل أن ينظروا في رقية هذا الذي يزاول الرقية هل رقيته بما شرع الله ورسوله؟ هل رقيته خالية من الشرك؟ هل رقيته بالكلام العربي الفصيح؟ أو بكلام يفهمه الناس؟ هل رقيته سلمت من همهمات وهضرمات؟ وطلامس والغاز وكلام لا يفهم متى كان في الرقية الشرعية كلام لا نفهمه فإن الشارع حرم هذه الرقية لجواز أن يكون الكلام الذي يتكلم به الراقي أن يكون كلام كفر ونحن لا ندري أو كلام شرك ونحن لا ندري وقد كانت العجم تتكلم بكلام لا يفهم وعلم بأن ما يطلبونه بالرقيه هو أنهم يلجؤون إلى جني أو إلى من يتعاملون معه ممن يمتلك قوة خارقة فيتعاملون معه ويشركون بالله في التوسل به وسؤاله جلب النفع ودفع الضر ويتوكلون عليه ولا يتوكلون على الله فحرم الله عز وجل أن تكون الرقى بكلام لا يفهم خشية أن يكون من كلام الشرك فسواء درى أو علم الراقي أو لم يعلم حتى لو كان حسن النية لا يجوز له أن يستخدم كلاما غير مفهوم عند الناس فمن شروط الرقية الشرعية أن تكون بالكلام المفهوم ولا لا يكون فيها شرك أو كفر او محظور شرعي او مخالفه شرعيه وأن تعتقد ايها المسلم بان الرقيه الشرعيه سبب ركب الله عليه مسببات فجعل الرقيه سببا للشفاء ولكن شفاء المريض بهذه الرقيه يتوقف على مشيئه الله يتوقف على اذن الله فكم من مريض يزاول الدواء ويلتمس العلاج ومع ذلك لا يشفى فليس معنى ذلك أن من استخدم الرقية الشرعية أن يشفى من مرضه فقد يستعمل الرقية الشرعية ويؤجل الله شفاءه ويؤخره وقد لا يشفى الأمر أمر الله فما هي إلى أسباب مشروعة أذن الله في مزاولتها واستخدامها؟ لكن لا يعني ذلك أبدا أن استخدام الرقية لابد فيه من الشفاء ولقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام جيد نفيس إلى هذا الأمر وبين وهو كلام طويل بين فيه بأن من يشتكي من الرقية التي يرقى بها وأنها لا يجد بها علاجاً ولا شفاءاً من أمراضه قال ابن القيم عليه أن يراجع نفسه عليه أن يراجع نفسه فإن الله جعل الرقيه شفاء لأهل الإيمان وأن شرط الرقيه النافعة أن يكون صاحبها مؤمناً وأن يكون معتقداً في أن الله عز وجل هو صاحب الدواء، وأن غيره لا يمكن أن يكون أن يكون سببا للشفاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال من جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها. وهي تمنع وصول أثر العائل وتدفعه بعد وصوله قال ومن أنكر عدم الانتفاع أو من ادعى بأن بعض المرضى لا ينتفعون بطب النبوة فإننا نقول له إن الذي ينتفع بطب النبوة هو من تلقاه بالقبول والإيمان فمن تلقى هذا الطب النبوي بالإيمان وبالقبول فإن هذا هو الذي يشفيه الله عز وجل مما به من مرض قال فهذا القرآن الذي هو الشفاء للصدور إن لم يتلقى هذا التلقي بالإيمان والقبول لم يحصل به شفاء الصدور كم من قارئ يقرأ القرآن ولم يحصل به شفاء الصدور فالذي يقرأ القرآن ويلتمس شفاءه لصدره ولأضراره وأمراضه وجب أن يتلقى القرآن بالإيمان والقبول فمن لم يكن كذلك أن له أن ينتفع بطب النبوة أن له أن ينتفع بقراءة القرآن وكلام ابن القيم طويل وهذا من أهم ما ينقل منه ثم خرج الإمام مسلم أيضا كسابقه عن جابر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فاعرضوها علي فعرضوها عليه فقال عليه, فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه هذا حديث من أحاديث الرقى المشروعة جاء جماعة من ال عمر بن حزم يسألون عن الرقى المشروعة والرقى معروفة كما قلنا في الجاهلية عند العرب لكن يعرضون رقاهم ليلتمسوا ما هو مشروع منها وما ليس مشروعاً فيعملوا بالمشروع ويتركوا, ويتركوا غير المشروع ثم قال له هؤلاء الجماعة يا رسول الله إنك تنهى عن الرقى فبين عليه الصلاة والسلام بأن الرقى المنهي عنها هي ما كانت شركا أو كفرا أو فيها كلام الجاهليه أو فيها همهمات الجاهليه أو الألغاز التي لا تفهم فتلك رقى منهي عنها وأما ما كان بذكر الله وموالاه فانها رقى مشروعه فاذن عليه الصلاه والسلام بالرقى وقال به باسا من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل فجعل مداواه المريض نوعا من نفعه ورغب فيها الشارع وجعل فيها الثواب وأن الرجل يستطيع نفع اخيه الذي لسعته عقرب او انه اصابته عين أو أصابه صرع أو أصابه سحر وسائر العلل التي يصاب بها الناس ففي قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ما يدل على ترغيب المسلمين في مداوات المرضى سواء كانت الأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية الروحية فإن ذلك مما يثاب عليه فاعله وأخرج أيضا مسلم عن عائشة قالت سألت سئلت عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة رخص لبيت من الأنصار في الرقية من كل حمة أو من كل ذي حمة الحمة هي مرض يصيب الإنسان بسبب كل حيوان سام أو كل شيء سام إذا تسرب السم إلى الإنسان صار صاحب حمى فشرع النبي عليه الصلاة والسلام الرقية من السم كما سياتي الرقية من السحر ومن الصرع ومن سائر الأدواء والأسقام والأمراض التي تحل بالإنسان وفي ذلك دليل في هذا الحديث على أن الأمور المعنوية في كتاب الله وفي التعاويذ النبوية والطب النبوي ما يتكفل بشفائها وحتى الصم الذي قد يعجز عنه الناس فإن الله عز وجل جعل قوة عجيبة وتأثير عجيبا لهذه التعاويذ والرقاء وسائر الحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم, المسلم من سائر الأمراض قال القرطبي رحمه الله الأحاديث هذه تدل على أن الأصل في الرقى كان ممنوعا ثم إنه أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقى التي فيها شرك وفيها كفر وفيها ما لا يباح شرعا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 فقد تبين بأن التداوي مشروع وبأن التداوي المشروع هو ما كان مشروعا ليست فيه مخالفة شرعية فما كان فيه شرك أو كفر أو محظور شرعي أو خالف دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو قاعدة شرعية فإن هذا لا يسمى رقيا شرعية ليست رقية شرعية أبداً، وإنما الرقية هي ما تقدم في الأحاديث النبوية الشريفة التي تنص على أن الرقية تكون بكتاب الله وبالتعاويذ النبوية والطب النبوي والسائر ما شرع الله عز وجل مما ينتفع به الإنسان، وإذا ثبت ذلك فإن من الأدواء التي تحل بالإنسان وهي قضية غريبة وليس بين الإنسان وبينها سبب متصل ومع ذلك تصيب الإنسان هي ما يسمى العين أو النظرة كما ورد في بعض, في بعض كلام العلماء وتسمى النفس فلها ثلاثة أسماء العين والنفس والنظرة يقال هذا طفل منظور أي أصابته العين هذا طفل معين ومعيون وهذا طفل أصابته النفس أي العين كلها بمعنى واحد والدليل على أن العين حق القرآن الكريم ثم السنة النبوية الشريفة أما من القرآن فمن فمنه قوله عز وجل حكاية عن يعقوب عليه السلام لما قال وقال يا بنيا لا تدخلوا من أبواب من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه يتوكل وعليه فليتوكل المتوكلون قال أهل العلم من المفسرين إن يعقوب عليه السلام كان أولاده فيهم جمال وحسن ويخاف عليهم إذا اجتمعوا أن ينظر في حسنهم وجمالهم فتصيبهم العين عين لا تبرك عين لا تقول ما شاء الله على جمال هذا الجميل ما شاء الله على هذا المال ما شاء الله على هذا البيت ما شاء الله على هذه القوة وهذه الصحة ما شاء الله على هذا الصوت وهذه القراءة لقد علمنا الشارع أن نبرك كلكم معينون إلا من بورك أنت يجب عليك إن وجدت خيرا أن تقول ما شاء الله تبارك الله بارك الله لك هذا شيء جميل ما شاء الله تبارك الله فتبارك التبريك يمنع العين بإذن الله تبارك وتعالى فخشي يعقوب عليه السلام على ابنائه مع جمالهم ووسامتهم أن تصيبهم العين فقال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال اهل التفسير خاف عليهم من العين وذكر أيضا بعض المفسرين في قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون انه لمجنون, لمجنون قال بعضها للتفسير في ذلك دليل على أن العين حق فقد ذكروا قالوا اي كاذ الذين كفروا لا يزلقونك اي يعينونك بابصارهم ويحسدونك وينظرون اليك نظره ليست نظره العافيه ولا نظرة الرحمة ولا نظرة الخير فتصيبك العين، فاحتج بهذه الآية على أنها أيضا مثبتة لان بأن العين حق، وأما الحديث المثبتة للعين فهي كثيرة، فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق وهو في الصحيحين، وكذلك مرة عائشة قالت امرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. أذن عليه الصلاة والسلام بل أمر, أمر أمرا أن يسترقي الذي اصابته العين من العين التي أصابته وعن أنس رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التداوي أو رخص صلى الله عليه وسلم في التداوي من العين والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم ومما يدل على سرعة نفوذ العين وقوة ضررها في الإنسان حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا والحديث في صحيح مسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقة العين وهذه في هذا الحديث هذا تصوير لسرعة العين ونفوذها وإصابتها للإنسان وأنها من غير سبب موصول بينك وبين من يعينك تحصل العين مع أنه لا يوجد سبب مادي أو خيط ظاهر او خيط مفقود ولكنه موجود لا يوجد بين العين وبين المعين ومع ذلك تصيبه العين وقال بعض اهل العلم انها خيوط رفيعه جوهريه لا ترى لا يراها الانسان ولا ترى ابدا فهي التي تخرج شراره كنار حاميه من عين لا تبرك من عين لا ترحم فتقع على الادمي فتسقطه على الأرض فيصبح معينا مصابا بالعين ولا يستطيع حركة ولا يستطيع أن يعمل شيء من شدة إصابته بالعين لو كان شيء سابق القدر لسبقت العين وإذا استغسلتم فاغسلوا وسيأتي الكلام على كيفية الاغتسال من العين ومنها حديث جابر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس ما لأرى أجسام بني أخي ضارعة قوم تصيبهم الحاجة قالت لا اسماء حسب النبي عليه الصلاة والسلام أن بني ضارعة هزال أجسامهم راجع إلى أنهم لا يجدون ما يأكلون أنها فاقة وحاجة وفقر قالت له أسماء لا ليست القضيه في بني ضارعه قضيه فقر وحاجه وعدم اشتمال او وجود او ايجاد للطعام انها العين تقول اسماء ولكن العين تسرع اليهم قال ارقيهم فعرضت عليه فقال ارقيهم يا اسماء او نرقيهم او يرقيهم اهلهم اللهم انا نسالك أن توفقنا لما فيه الخير بقية الكلام سأتي في الخطبة القادمة بإذن الله اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين